شبكة مزامير آل داود تقدم. الله, الله, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إ ياكن عبد وياكن إ س ت ع ي ن ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غ ي ر ا ل م غ ض و ب عليهم ولا الضالين والفجر و ل ي ا ل عشر والشفع والواتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذ ا ت اليماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو التاد الذين طاو في البلاد فأكثر فيها الفساد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 على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حب جما كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيه يوم ئ ذ بجهنم يوم ئ ذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم ِ ذ ا ل ل ا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أ ي ه النفس المطمئنه ارجع إلى يا أ ي ت ُ ا ل نفس المطمئن ا ر ج ع ي إلى ربك راضية مرضية ف د خ ل ي ف د خ ُ ي في غبادي و د خ ل ي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد و و ا ل د وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يقول وأهلكت ما ل ب د ا أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين؟ فلقد تحمل عقبة وما أدراكما العقبة فكر قبة. أو يطعم في يوم ذي م س ق ب َ يتيما ذا م ق ر ب َ أو مسكينا ذا مترابَ ثم كان من الذين آمنوا و ت و ا ص ا بالصبر و ت و ا ص ا بالمرحمة و ل ا ئ ك أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب ا ل م ش أ علي م عليهم نامو ص د ه الله الله